أ ع ت ذ ر إ ن كان في ه و م ن ق س ي ت والعذر إ ن كان صديت أ و جفت فانت ح د ه سيف لا مني اعتزت وانت غصى شخص في عمري لقيت اعتذر ان كان في يوم انكسيت والعذر ان كان ص د ت او ج ف ت فانت حدا س ف لا من اعتزيت وانت غ ل ى شخص في تبيع ا جميع أ ع م ا ل ي على موقع بدر الفرحان الرسمي